الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهديه واستنبس بسنته لا يوم الدين وبعد. ذكرنا في الدرس الماضي أن يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق عليهما السلام وإسحاق هو ابن إبراهيم الابن الثاني لإبراهيم خلي الرحمن وأنجب يعقوب عليه السلام أولاد من زوجتين. أما الزوجة الأخرى الصغرى فولدت له طفلا جميلا سماه يوسف وهذا الطفل كان يحبه يعقوب عليه السلام حبا جما فكان يعقوب عليه السلام يقربه ويوده ويحبه لحسن خلقه ولحسن معاملته والله عز وجل يربيه ليكون نبيا من أنبيائه يوم من الأيام جاء هذا الطفل الصغير وهذا الغلام الصغير جاء إلى أبيه فقال يا أبتي يا أبتي رأيت في المنان رؤياها والرؤية غريبة وغريب أن يصف الغلام هذه الرؤيا قال ماذا رأيت يا بني قال رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت كل هذه الكواكب والشمس مع القمر قال رأيتهم يمساجدين كيف يرى طفل وغلام يرى كواكب يبسدون له كيف رأى هذه الإخلاة تسجد له وكيف وصفها كيف علم أنها تسجد له فعلم يقوب عليه السلام أن بالأمر شيء وأن هذه الرؤية ليست كأي رؤيا كانت عندهم من التراسة أو من الوحي أو الالهام أنه علم أن هذه الرؤية سوف تتحقق يوم من الأيام فقال له لا تخبر إخوانك بهذه الرؤية ربما يحصل ما يحصل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ تَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُسْ رُؤِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ لَا تَقْصُسْ رُؤِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِين لكن الخبر انتشر بين إخوانه وكأنهم علموا أو سمعوا أو ازداد حسدهم ليوسف عليه السلام بينما هم متجمعون يوم من الأيام وكان ليوسف عليه السلام أخا اصغر منه اسمه بنيامين من أم واحدة وكانوا يحسدون يوسف عليه السلام وأخاه على حب أبيهما لهما ولكن كان له سبب وله عذر في هذا فقد كان يوسف وبنيامين أحسن أخلاقا من البقية فتجمع يوم من الأيام قالوا ما الذي يحصل أبونا يحب يوسف ويحب أخاه اكثر منا ونحن عصبة القضية ليست أنكم عصبة وأنكم مجموعة مترابطة القضية في حسن خلق وبر بوالد اذا ماذا نصنع ماذا نفعل ازداد الحسد والحقد عندهم قالوا لابد أن نقتل يوسف نقتله أو نطرحه ارض نرميه في الصحراء تاكله الذئاب ثم بعد هذا يخلوا لكم وجه أبيكم تبقون أنتم فقط مع أبيكم ولا يحب غيركم. قال قائل منهم قال هو الأكبر ربيل وقالوا غيره المهم أن أحد الإخوة اعترف. قال لا لا تقتلوه إن كنتم فاعلين إن كنتم فعلين ارموه في غيابة الجب في بئر من الاذار تأتي قافله وسيارة فتحمله وتخلطه عنكم أما القتل فلا تفعلوه إن كنتم ولا بد فاعلين فرموه في بئر وفي جب. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عثبه ان ابانا لفي ضلال مبين ماذا نسمع ماذا نفعل اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ثم ماذا يحصل بعد هذا يخلو لكم وجه بيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني بعدها نتوب مثل الذي يجهل المعصية يقول سوف أعطي أذني ثم أتوب أو أفجر ثم أذهب للعمرة وهل تضمن أنك تدرك هذا الوقت حتى تتوب إلى الله عز وجل ألا تخاف أن الله عز وجل يقبض روحك قبل أو أثناء المعصيح وأنت ترتكب المعصيه قبل التوبه ألا تخاف من هذا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين فتجمعوا عند أبيهم قالوا يا أبانا إلى متى اخونا يوسف جالس عندك في البيت إلى متى أرثنوا معنا باتوا معنا إلعاب يتمتى يتنزى يفرح يمرح ويوسف عليه السلام يحب اللعب غلام صغير فلما سمع هذا الكلام فرح واستبشر، يذهب مع إخواني إلى اللعب إلى النزهة إلى الرحلة يعقوب عليه السلام كأنه كان قلبه يحس بامر قال أخاف أخاف أن تذهبوا به ثم ياكله الذئب وأنتم لا تدرون لا تشعرون أخاف أن يحصل له شيء قال يأكله الذئب ونحن مجموعة كبيرة قويه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 قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عقبه انا اذا لخاسرون فاذا بهم يضحكون مع يوسف عليه السلام ويلعبون معه ويمرحون في الصباح الباكر أخذوه وهم يوعدون أباهم بأنهم سوف يحفظونه وسوف يرجعونه قريبا ويوسف عليه السلام تخيلوا موقفه تخيلوا شعوره لأول مرة يخرج مع إخوانه يحبهم وهم لا يحبونه لأول مرة يخرج معهم يريد اللعب يريد المرح يريد المتعة هم يضحكون معه ويلعبون معه ويعقوب عليه السلام ينظر إليهم يغادرون فلما غابوا عن عين يعقوب عليه السلام تغيرت نظراتهم تغير كلامهم تغير أسلوبهم فإذا بيوسف عليه السلام استنكر الأمر ما الذي حدث ما الذي جرى فلما وصلوا إلى بئر وجب بعيدة عميقة حمل يوسف ظن أنهم يلعبون معه ويمزحون معه فإذا بهم يضعونه على حافة البئر على الجب وتمسك بحافته قال يا أخواني ماذا تصنعون ماذا تفعلون فضحكوا قال ابونا يحبك أكثر منا الآن الآن يحبك اباك قال ماذا تقولون ماذا تفعلون يا إخواني وهم يتضحكون وينزلونه في الجب فيسقط ويناديهم في الجب في البئر سقط على الماء وهو لا يعرف السباحه ونام صغير فبحث في الماء فإذا به يرى صخرة فيرتقي عليها وينادي إخوانه يناديهم يصرف عليهم وهم ربما يشتمونه ربما يسبونه ما الذي حصل ما الذي جرى هل يعقل هذا إخوان الذين أحبهم يريدون قتلي وكادوا يقتلونني فإذا به في هذه اللحظة لعل الله عز وجل نفث في صدره وألهمه يا يوسف سوف ياتي يوم تخبر إخوانك بما صنعوه بك وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون لا يعلمون أنك يوسف سوف ياتي اليوم لكن اصبر وتحمل الأمر الآن فلما ذهبوا به وأجمعوا واجمعوا اي يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم انهم بامرهم هذا لسنبئ انهم هذا وهم لا يشعرون اما يعقوب عليه السلام فهو بانتظار ابنه حبيبه فلذات كبده بانتظاره ينتظره على احر من الجمر وبعد قليل يسمع صوتا ويرى ظل من بعيد إنهم أولاده الحمد لله جاءوا الحمد لله رجعوا ولكن أين يوسف ما الخبر الذي يجري أين ابني أين صغيري أين حبيبي إذا بهم يبكون أخبروني لما تبكون ما الذي جرى يا أبان يا أبان هذا قميص ابنك ملطخ بالدماء وقد اخذ قميص يوسف وذبحوا شاسا ويقطقوا الدماء على القميص ونسوا أنساهم الله أن يمزقوا القميص سبحان الله يفطحهم الرب جل وعلا فإذا بهم ما الخبر ما الذي جرى وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أين القميص وجاءوا على قميصه بدم كذب رأى يعقوب عليه السلام القميص غير ممزق سبحان الله ذئب, ذئب ينزع القميص عن يوسف ينتهش لحمه ذئب سبحان الله انتظر يوسف حتى ينزع قميصه ذئب لا يمزق القميص كيف نهش لحمه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حزن يعقوب على فقد ابنه لكن ماذا يصنع صبر ليس لك أيها الأخ المبتلى إن الصبر في هذه الدنيا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون أين يوسف تخيلوا يوسف عليه السلام الغلام الصغير في بئر لوحده لا طعام لا عنايه لا حفظ لا رحمه في جب في بئر مظلم ينادي يصرخ لا مجيب لا مغيب لا معين من يحفظ هذا الغلام الصغير تخيلوا كيف قضى تلك الليله اول ليله بعيده عن حضن ابيه وعن دفء بيته ثم جاءت سياره قافلة مرت على هذا البئر ربما بعد يوم يومين ثلاثة الله اعلم كم المدة التي فيها يوسف عليه السلام في البئر فجاءت قافلة وأبثل واردهم الذي يبحث عن الماء فإذا بينزل الدلو في الماء فإذا بيوسف عليه السلام يتعلق بالدلو الدلو ثقيل، يخرج الوارد الدلو من البئر فإذا به يرى غلاما جميلا حسنا فإذا يا يفرخ يا بشرى هذا غلام هذا غلام فاسروه وأسروه بضاع والله عليم بما يعملون فذهبوا به إلى مصر وباعوه بثمن بخس قالوا دراهم دراهم عشر دراهم عشرين دراهم الله أعلم ما كان يعلمون أنه نبي لو علموا أنه نبي لما باعوه بهذا الثمن البخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين من الذي اشتراه من مصر عزيز مصر اشترى يوسف عليه السلام كما يسمى وزير وزير مالي اشتراه فجعله في القصر كالخادم وكالابن يقولون ما كان عنده ابناء فجعل يوسف عليه السلام بمثابة الابن وهو أيضا يخدمهم في القصر فكان هذا نوع من الفرج ليوسف عليه السلام أن يعيش في قصر من القصور ولكن مع هذا خادم كالعبد يبع ويشترى ثم ظل في القصر سنين وسنين طويلة حتى بلغ أشده حتى استوى حتى بلغ الحلم أعطاه الله عز وجل حكما وعلما وحقلا وفهما ودراية لأنه محسن حتى تعلقت به هذه المرأة تخيلوا شابا أعطاه الله عز وجل شطر الحسن وزع الله عز وجل الحسن للصين نصف وزعه على الخلائق كلها والنصف الآخر أعطاه ليوسف عليه السلام الله أكبر ما اجمل هذا النبي ما هذه المرأة زوجة صاحب البيت العزيز أما هذه المرأة فإنها تعلقت في يوسف وتخيلوا كم راودت يوسف عليه السلام بحركاتها بكلماتها بغمزاتها بإشاراتها ويوسف عليه السلام يخاف ربه جل وعلا يغض بصره يخد عنها يبتعد عنها حتى جاء يوم من الأيام الذي وصلت فيه الشهوة إلى قمتها وصارت المرأة كالثكرانح من قوة وشدة الشهوة فأرادت أن يفعل بها الفاحشة بقوة فغلقت كل الأبواب وكان يدها غير موجود زوجها غلقت الأبواب ونادت يوسف فتزينت له وتجملت له واختلت به وقالت له هيت لك وراء أهودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا يصنع يوسف عليه السلام شاب أعدد غير متزوج لم يقض شهوته ابدا اختلى بمرأة جميلة ذات منصب يعني تبعد عنه أي شر وأي عقوبة ثم بعد هذا هي التي تبعوه إلى الفاحشة وما قال رجل الامرأة إذا كان الشيطان ثالثهما كل هذه المغريات وكل هذه الشهوات لكن انظروا إلى الإيمان كالجبل تتحطم عنده الشهوات والمغريات قال معاذ الله معاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أرادت أن تهم به لكنه لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه وهم بها لولا أن برهان ربه فهو لم يهم بها أبدا بل إنه ركض واستبق الباب ركض إلى الباب ليستحه فلما فتح الباب فإذا بها تمزق قميصه من الخلف وسطق الباب وقد تدقميصه من دبر والف يا سيدها هاله الباب فلما تفاجأت بدخول سيدها قميص ممزق صدره قد انكشف والمراه لوحدها والوضع غريب قالت انظروا لمكرها قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يفجن أو عذاب أليم ماذا يقول قال هي راودتني عن نفسي فقط لم يتبع لها تين الكلمتين فجاء رجل من أهلها قيل هو أحد وأقربائها قال أنا أحكم في القضية قال كيف الآن الزوج محتار ما ليصدها دخية أم هذا الشاب الذي يخدم في البيت من قال ائتي بالقميص الممزق إن كان القميص ممزقا من الأمام فهي صادق وهو كاذب. وإن كان القميص ممزقا من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم هل طردها؟ هل طلقها؟ هل عقبها؟ هل سجنها؟ ماذا يفعل؟ أقل القليل أن يبعد يوسف عليه السلام من القصر لكنها الديافة في الطبقة الكبرى في الطبقة العليا عند بعض الأغنياء بعضهم عند بعض الأثرياء عند بعض افراد وفئات هذه الطبقة الكبرى العليا الملأ ما عندهم غير على نسائهم دياثه حتى في بيوتهم والعياذ بيل حتى على أزواجهم ماذا قال زوجها يوسف اعرض عن هذا استغفري لدمك إنك كنت من الخاطئين هل توقف؟ الحديث عند هذا انتشر الخبر ربما الخادمات ربما الخدم في القصر ربما الاقرباء انتشر الخبر عند النساء وتخيلوا النساء إذا تناقلنا خبرا مثل هذا عن أي امرأة امرأة العزيز ليست أي امرأة امرأة الوزير اتشغفها حبا قتلها بحبه انظر ما ذا فعلت والكلام يزاد فلما سمعت بهذا الكلام جمعتهن واعتدت لهن متكاء واعطت كل واحدة من النساء سكين ثم قالت ليوسف عليه السلام أخرج عليهم فلما رأينه أكبرنا عظمنا يوسف اندحشي كل واحدة ويديها السكين أخذت تقطع ما قال الله قطعت أيديهن قال وقطع ما نحن مبالغة كل واحد تقطع يدها وهي ما تشعر ما تشعر بانبهارها بجمال يوسف وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتني فيه واعترفت بذنبيها واخبرتهم ان يوسف قد استعصم وتمسك بدينه وباخلاقه ان ما انا لا زلت اريده وكذلك النساء قالت اذا لم يستجب لي فانني سوف اسجنك سمع يوسف عليه السلام بالخبر وجلس بينه وبين نفسه فرفع يديه إلى الله فقال قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين وفعلا سجن يوسف عليه السلام فدخل السجن وأخذ ينصح الناس في السجن مظلوم نشر بين الناس أن يوسف اراد الفاحشه بامراه العزيز ولهذا سجناح ثبتت التهمه عليه سبحانه حتى ما سمحوا له ان يدافع عن نفسه مع انه ثبتت براءته ومع هذا المتهم هو البريء البريء هو هو المذنب والمذنب هو البريء انقلبت الموازين اما في زمان لا تحدث ولا حرج ادخل السجن فكان كلما دخل أحد الناس المظلومين في السجن أخذ يصبره ويذكره بالله ويهون عليه الأمر تعبدوا ربه بالسجن فرآه رجلان في السجن رآه على إحسانه وصلاحه فراوا رؤيا فاخبروه بها أحدهما رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه والثاني يرى أنه يأصل خمرا ما هذه الرؤيا العجيبه فجلسوا عند يوسف أخبرنا بهذه الرؤيا نحن نراكم من المرسنين فأخذ يجعوه من الله عز وجل اولا قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نتبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما احتمال أنه يعني لا يأتيكما طعام إلا اصبركما بهذا الطعام قبل أن يصل أو لن يأتي موعد الوجبة القادم إلا وفسر لكم الرؤيا لكن اصبروا أول نريد نخبركم أن بأمر أنا على التوحيد وهؤلاء الناس على الشرك وهؤلاء الناس على ضلال وأنا اتبعت من لك آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والناس يسمعون بإبراهيم يسمعون بإسحاق يسمعون بيعقوب عليهم السلام هؤلاء آباء وأجدار هؤلاء اتبعتهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثم لما علمهم دين الله عز وجل فسر لهم الرؤيا أما أحدكما فيبقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستيان ما أخبر من الذي سوف يموت رحمة به؟ لطفا به ومرت الأيام وقال لهذا الذي ظن أنه ناجم قال اذكرني عند ربك يعني إذا جئت إلى سيدك فاخبره بأمري وأخبره بحالي ربما يعيد القضية مرة أخرى ربما يخرجني من السجن يوسف أراد أن يخرج من السجن ليبلغ دين الله عز وجل يبلغ شرع الله عز وجل الملك قبل هذا الذي خرج نفسي يوسف عليه السلام من فرحه بالإفراج عنه الملك في ذلك الزمان رأى رؤياه راى وجمع الناس حوله قال يا قوم رايت رؤيا من يفسرها رايت سبع بقرات همام ياكلهن سبع عجاف امر غريب تخيلوا بقرات ياكلن بقرات وسبع سنبلات الخضر واخرى يابثات من يفسر لي الرؤيا قالوا اضغاثه أحلام شياطين أحلام مختلطه ثم قال وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين طيب اذا ما تعلمون ليش تقولون أحلام مختلطه اذا كنتم ما تعلمون تكتبوا وتكلم الرجل الذي يفقي السيد الخمر سمع بالرؤيا قال أنا عندي رجل يفسر لك الرؤيا أرسلني إليه قال من؟ قال رجل السجن اسمه يوسف قال ابهم إليه فذهب إليه الرجل يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاق وتبعثم بلاك خضر وَأُخَرَ يابساءك لعلي يَرْجِعُونَ إلى النات لعلهم يعلمون سيد بيوسف عليه السلام الرحيم بهذه الأمة الرحيم بأمته يفسر هذه الرؤيا قال سبع سنوات تزرعون دأبا زراعة كثيرة فإذا حصدتم الثمار لا تخرجوها من سنابلها القمح ذروه في أو وهذه معجزة إلهية لأن القمح إذا ظل في السنبلة يبقى أكثر قال إلا الذي تأكلوا إلا قليلا مما تأكلون لانه سوف ياتيكم سبع سنوات شداد يأكلنا ويذهب كل الذي قدمتم لهم خدمتم لهم لهذه السنين إلا قليل ثم بعد هذه عام يرجع الخير فيه مرة أخرى الملك لما سمع بالخبر عاتوني بهذا الرجل الذي فسر هذه الرؤية هذا الرجل الآن يتكلم بأمور خطيرة في مستقبل البلد بالاقتصاد بشؤون الأمة به. لما جاءه الداعي قال لا ما أخرج يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لو دعيته لا الداعي لو كنت مكان يوسف لاجبت لا الداعي لا خرجت من السجن لكن يوسف عليه السلام أراد أن يخرج حتى تثبت براءته لالا يقول الناس خرج يوسف عفوا عنه لأنه فسر رؤيا مع أنه مجرم فجمع الملك النسوة قال ما بالكن ما خطبكن اذ راوتتن يوسف عن نفسه لماذا روتتن يوسف كان الملك يعلم أنه بريء وهذا الملك أعلى سلطة من العزيز الذي ظلمه الملك هو سلطة العليا والعزيز مثل الوزير قال ما بالكن ما خطبكن اذ راوتتن يوسف عن نفسه بعد سنين قيل ظل يوسف في السجن سبع سنين قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من يوسف الآن اعترفت امرأة العزيز قالت امراه العزيز الآن حصحص الحق أنا رارته عن نفسه وإنه لمن الصادقين كان امراه العزيز الآن تغيرت بعد هذه السنين قال الملك الآن اتوني به ظهرت براءته فخرج يوسف عليه السلام والناس يتناقلون براءته بعد طواء تلك السنين كم في السجن من مظلوم والله متى تظهر براءته ربما بعد قتله؟ وربما بعد موته بسنين ربما بعد خروجه من السجن فلما جاء الملك به وكلمه وراء أنه ليس أي رجل عنده علم وعنده حكمة قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم اجعلني الوزير مكان ذلك الذي ظلم لي احفظ هذه الأمة لأنني عليم بهذا الأمر صاحب دين وتقوى وعلم فصار مكان العزيز وجاءت السنين سنين الخير ويوسف عليه السلام لا يرأي أحدا يخزن الطعام ويخزن الطعام في أماكن جعلها مثل الصومعة مثل أمور القباب يخزن فيها الطعام بمحاصيلها لا يخرجها من سنبلتها من السنابل ثم جاءت السبع سنين الشداء وانتشر الجوع والقحط في كل البلاد إلا مصر التي يحكمها الآن الملك وتحت الملك من يوسف عليه السلام وكان الملك والحكم بيده وكان يحكم بشريعه الله عز وجل استغل الفرصه يوسف فلما صار العزيم حكم فيهم بشريعه الله عز وجل وانتشر القحط والجوع في فلسطين فارسل يعقوب عليه السلام أبنائه ليذهبوا إلى هذا الرجل الذي يقال وانتشر عند الناس أنه يوزع الطعام بالمقابل يعطونه بضاعة ويعطيهم طعام كل البلاد صابها مجاعة وقحط إلا هذه البلاد فجاء إخوة يوسف فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفون أنه يوسف. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال أئسوني بأخي لكم من أبيكم. ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنذرين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون لما سألهم أخبروه أن لنا أخ عند أبينا تركناه، لم يأتي معنا قال السنة القادمه إذا جئتم ولم تأتوني بأخيكم لن أعطيكم طعاما لابد أن تأتوا بأخيكم الذي ذكرتم من لكم أخ لابد أن تأتوا به أخوه الصغير بن يامين اشتاق لرؤية يوسف عليه السلام قالوا نحاول مع أبينا وقال لستياني خدمه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ارجعوا البضاعة وادخلوها داخل الطعام لعلهم إذا إذا رجعوا إلى بهم إذا رجعوا إلى بلادهم إذا عرفوا أن البضاعة أرجعت لعلهم يرجعون مرة أخرى فلما رجعوا إلى يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا يا ابانا قال ما الخبر قالوا منع من الكيل طيب ألم تقولوا يعني كيف أكرمكم هذا الملك هذا العزيز كيف أحسن إليكم لا ما ذكروا هذا كله قالوا فقط منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل أرسل معنا أخانا الصغير نكتل لنأتي بالطعام له لحافظون فتذكر يعقوب تذكر يعقوب يوسف عليه السلام لم ينسه إلى هذه اللحظة قال هل امنكم عليك إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا أبانا لن نفعل شيئا لن نؤذيه قال لا لا كما فعلتم بيوسف تفعلون الآن بأخيه لنرسله معكم بدأوا يفتحون الأمتعة فوجدوا بين الطعام البضاعة ردت إليهم سبحان الله فجاءوا قالوا يا أبانا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا انظر لنرجع هذا هذا ملك وهذا حاكم كريم أمين عادل منصف أرجع إلينا البضاعة مع الطعام لنرجع إليه مرة أخرى نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير الميرة الطعام نمير نأتي لأهلنا بالطعام ونزاد كيل بعير لأن يوسف ما كان يعطي إلا لكل بعير طاع يعني كيل فقط لكل واحد على بعير يعطيه كيل أكثر ما يعطي حتى لا ينفد ينفذ الطعام قال ازداد كيل بعير يعني إذا ذهب اخونا معنا ازدادوا الكيل كيلا ذلك كيل نسير هذا الذي عندنا شيء قليل فإذا بهم يراودون من يعقوب عليه السلام يحاولون به مرة بعد أخرى قال إذا أردتم من نرسله معكم بشرط قالوا ما هو الشرط قال تؤتوني موثقا من الله عهد بيني وبينكم تقسمون لتأتنني به إلا يحاط بكم كأنه رأس لحالهم قال إن إذا عجلتهم خلص إن طار شيء ما تملكون القدرة لكن تقسمون أن تأتن لي به فأتوه الموثق والعهد وأقسموا ثم قال الله على ما نقول وكيل. ثم نصحهم قبل الرحيل يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة الله أعلم لما قال لهم هذا هل هو لأجل العين خوف من الوصوص لأمر غير هذا الله أعلم العلم عند الله ثم قال لهم وما هم عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ذهبوا فدخلوا على يوسف عليه السلام الآن اخوه كلهم اتجمعوا نظر إليهم يوسف عليه السلام نظر إلى اخيه الصغير بعد سنوات طويله تخيلوا كم سنه من كان غلام إلى ان بلغ اشده في قصر العزيز ثم كم سنه دخل سبع سنين تسعة سنين ثم سنوات الخير سبع سنين ثم بدأت سنوات العجاف يعني تخيلوا كم سنة ابتعد عن أخيه الآن هم لا يعرفون أن هذا يوسف لأنه كان صغيرا فكبر تغير منظره أما هو يعلم لأنهم كانوا كبارا وشكله الكبير ما يتغير كثيرا فعلم أن هذا أخوه ولما دخلوا على يوسف نادى أخاه الصغير وأدخله بينه وبينه لا يراه أحد فلما دخل عنده قال ماذا تريد أيها العزيز قال يا ابن يمين أنا أخوك قال من قال أنا أخوك أيها أخ قال أنا يوسف قال يوسف ما قال لا بل أنا يوسف قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون تخيروا منظر العناء السؤال والمصافحة كم المدة التي جلسا معه يحدثه ويسأله عن أخباره عن أبيه عن أهله عن أمه فلما جهزهم بجهازهم جعلت ثقاية في رحل أخيه يعني ثقاية الملك جعلها في رحل من؟ بن يامين الصغير ثم أذن مؤذن لما غادرت القافلة ناداهم المؤذن أيها العير أيها القافلة إنكم سارقون فأقبل نحن نسرق نحن نسرق نحن ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به الذعيم يعني يقول لهم المنادي الذي يأتي بالصواع، يعني له شمل بعير ذائل من الطعام وأنا أضمن لكم هذا قالوا فالله يقسمون لأنهم متأكدون ما زعوا للسرقة فقد علمتم ما جئنا لمسد في الأرض وما كنا سارق ابدا قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين إذا كان كنتم كاذبين ووجدنا الصواع عندكم ما جزاؤه قالوا شريعتنا شريعة أبينا يعقوب نبي الله من وجد الصواع في رحله هو عبد لكم تملكونه فبدأوا بالبحث بالكبار بدأوا بالبحث فلم يجدوا حتى وصلوا إلى الوعاء الأخير وعاء الأخ الصغير بنيامين فلما فتح متاعه وجد الصواع في متاعه فقالوا وجاءوا الآن هم أصابهم الخجل والحياء ماذا نقول ماذا نصنع لهذا العزيز لهذا الزعيم الكريم لهذا الحاكم الذي أكرمنا ماذا نقول له فلما جاءوا إلى يوسف تعرفون ماذا قالوا قالوا ان يسرق إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يقصد من يقصد يوسف عليه السلام ما يعلمون أن الذي أمامهم هو يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم كظم غيظه لم يتكلم انظروا الحلم انظروا كظم الغيظ قال في نفسه أنتم شر كان والله أعلم بما تصفون تجمعوا قالوا ماذا نصنع الآن أخذنا أخذ أبونا علينا العهد والمثاق نرجع أخاه تذكرون ماذا فعلتم بيوسف الان جاء دور بنيامين ماذا نقول ماذا نقنع رجعوا إلى العزيز قالوا يا ايها العزيز ان له اذن شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون أيس من يوسف عليه السلام ما يعرفون أنه يوسف تجمعوا قالوا ماذا نطنع ماذا نفعل قال الكبير الذي نهاهم عن قتل يوسف أحكمهم قال الم تعلموا ان أباكم قد أخذ عليكم موتقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف تذكروا ماذا فعلتم بيوسف الآن أخوه فلن أبرح الأرض أما أنا لن حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي هو خير الحاكمين طيب ماذا نفعل؟, ماذا نفعل أخانا قال ارجعوا إلى ابيكم أنتم ارجعوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق هذا الذي حصل وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فكنا نعرف ماذا سوف يحصل واسأل القرية التي كنا فيها أهل القرية والعيرة التي أقبلنا فيها وإن لصادقون رجعوا إلى يعقوب قال أين بن يامين أين أخوكم الكبير فأخبروه بالذي حصل بكى يعقوب وقال قال بل سولت لكم انفسكم امرا كما فعلتم بيوسف الان بأخيه فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا ياتيني بيوسف واخوه بنيامين والكبير روبيه ياتيني بهم جميعا انظروا للامل لم يفقد الامل لم يجات من رحمه الله عنده هذه الرؤيا رؤيا يوسف قبل عشرات السنين لابد أن تتحقق وعنده شعور وإحساس ويقين أن الله عز وجل سوف يرجع أبناءه جميعا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم فجلس لوحده يبكي وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف تذكر يوصف الآن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فقد بصره من شدة البكاء ومن كثرته ومن حزنه على أبنائه قالوا كالله كالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال لا عليكم مني انا لم أشتكي اليكم انا شكواي وحزني اشتكي به إلى الله عز وجل فقط قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون كان أمير المؤمنين عمر إذا قرأ هذه الآية أبكي. يبكي كثيرا إذا قرأ هذه الآية ثم قال لأبنائه يا بنيا اذهبوا فتحسسوا من يوسف واتموا ابحثوا قال يوسف, يوسف مات يا أبانا قالوا لا عليكم اذهبوا تحسسوا ابحثوا عن يوسف ابحث عن اخيه لا تياس من روح الله لا تراه من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون رجعوا مثقلين بالهموم والاحزان والضيق والكرب دخلوا على يوسف مره اخرى وتخيلوا يوسف كم هو فرح بلقاء اخيه كيف اكرم اخاه الصغير في قصره فاذا بهم يدخلون عليه مره اخرى راى عليهم الذل والمسكنه والفقر والعوز فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز الانصار عزيز الا تذكرون ماذا صنعتم معه مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه حتى البضاعه التي جئنا بها يعني حقيرا ما فيها شيء ما تسوى شيء فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين لما رأى ذلهم وفقرهم ومسكنتهم لم يتحمل يوسف عليه السلام هذا الموقف لم يستطع الصبر فقال لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ذكرهم بيوسف قالوا انك لان يوسف هل انت يوسف ايها العزيز قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين تقوى وصبر ثم العاقبه للمتقين اصبر يا عبد الله لا تستعجل النصر ولا تستعجل الفرج فإذا بهم يبكون ويقولون تالله لقد اثرك الله علينا اعترفوا بذنبهم وإن كنا لقاطئين لكن يوسف كان حليما بهم رؤوفا بهم قال لا تتريب عليكم اليوم لا تعنيف عليكم ولا ذكر لكم بالسوء يغسر الله لكم وهو الرحم الراحمين فلما تجمعوا وفرحوا بلقاء قال ما أخبر أبي قالوا ذهبت عيناه عمي بصره قال اذهبوا بقميصي قميص أول السورة أول القصة قميص في منتصف القصة في قطر العزين قميص آخر القصة ما أن القميص في هذه القصة قال اذهبوا بقميصي هذا فألقه على وجه أبي يأتي بطير معجزه وأتوني بأهلكم أجمعين الآن ما وصلت القاتلة هم مسرعين رجعوا إلى يعقوب ويعقوب عليه السلام جالس عند أهله يقول لهم سوف يرجع يوسف سوف يرجع يوسف قال وإذا به يشم رائحة ريح فقال لأولاده ولي أهله قال إني اجد ريح يوسف أشم رائحة ابنه الله أكبر الأب يشم رائحة ابنه قال لولا أن تفندون لولا أن تقولوا أنني مجنون أنني خلفت وهرمت لقلت لكم أني أشم رائحة يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فإذا بالبشير سبق القافله وركض وبيده القميص ودخل على يعقوب عليه السلام رجل نبي كبير بالسن أعمى جالس عند أهله فلما دخل رمى القميص على وجهه فإذا بيعقوب يبصر مرة أخرى وبشر بيوسف فلما أنجاه البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا فرح أولاده فرح ياطوب قال ألم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون الآن طلبوا أن يستغفر لهم أبوهم قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يوسف لما طلبوا منه هذا استغفر لهم أما أبوهم لم يستغفر لهم مباشرة سنوات حرم من ابنه سنوات ليس بس سنوات ألم وحسره وضيق وحزن وهو يتذكر ابنه قال سوف استغفر لكم ربي قيل أنه لم يستغفر لأنه لا زال يعني حزينا على ابنه وقيل قال سوف تغل السحر آخر الليل لما ينزل الرب وأستغفر لكم الله عز وجل وإذا بهم يتجمعون كل الأهل يعقوب عليه السلام زوجته أولاده أهله أحفاده قالوا وصلوا إلى أكثر من ثماني شخص مشوا بقافلة وذهبوا إلى مصر مرة أخرى وتخيلوا كيف اكرمهم يوسف عليه السلام واستقبلهم يستقبل من استقبل أباه بعد عشرات السنين استقبل أمه بعد عشرات السنين استقبل أهله أقرباءه أرحامه هو الآن العزيز هو الآن الحاكم هو الآن له الكلمة الأولى في مصر تخيل كيف يدخل يعقوب عليه السلام وزوجته واولاده على يوسف فلما دخلوا على يوسف أضى إليه أبوين اولا استقبل والديه اليه ورفعهما وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ضريحه على العرش واذا اخوانه جميعا عنده يخرون له سجدا سجود تكريم وتشريف وخروا له سجدا كان مشروعا في عهدهم في زمرهم وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي تذكر يا أبي لما كنت غلاما وجئتك وأخبرتك بالرؤيا ويعقوب لم ينسى يعقوب كان عنده يقين أن الرؤيا سوف تتحقق تذكر يا أبي هذا الآن وضوع هذه الرؤيا إني رأيت أحد عشرة وكذا كان غلاما صغيرا أما الآن بعد عشرات السنين رجلا قويا يحكم مصر وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو نسب الامر الى الله لم تاتوا الي عاله فقراء تريدون الطعام قال لا الله هو الذي جاء بكم وقال ان الله عز وجل هو الذي اخرجني من السجن لم يخبرهم بالسلم ولم يعنف على إخوانه لم يقل أنتم السبب في هذا الذي حصل كله أنتم الذين أبعدتموني عن أبي لم يذكرهم بالجب وما حصل لم يذكرهم بحقدهم وحسدهم بل نسب الشر كله إلى من؟ إلى الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي عقل أفضل من هذا إن ربي لطيك ما يشاء إنه هو العليم الحكيم ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمة الله عز وجل عليه من بلاء إلى آخر من بلاء إلى آخر من محنة إلى أخرى والله عز وجل يقص هذه القصة على محمد عليه الصلاة والسلام ليتحمل البلاء والمصائد كانك يا محمد تخرج من مكة إلى بلد أخرى كما أخرج يوسف عليه السلام لا تعجز ولا فيس يا محمد فإن يوسف عليه السلام مر بشتى أنواع المحن والبلاء لكن يذكر دائما ويقول إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في ذلك الوقت لما رأى يوسف عليه السلام نعم الله عليه جاء بوالديه بإخوانه رزقهم نعم بلته على نصر رفع يديه إلى الله عز وجل وقال يريد طلبا واحدا ما هو؟ رب قد آتيتني من الملك أولا يذكر نعم الله عليه رب قد آتيتني من المل وعلمتني من تأويل الأحاديث سمتني على الله صاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ماذا تريد يا يوسف توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا طلب الوحيد يا رب أن تتوفاني على الإسلام وعلى الدين قصة ما أجملها لعلنا سردنا القصة سردا ولكن فيها عبر كثير لمن أراد أن يعتبر انظروا كيف صبر يوسف عليه السلام كيف امتنع عن الشهوة وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله صبر عن شهواته صبر على البلاء صبر على طاعة الله عز وجل وفي النهاية مكنه الرب جل وعلا فكان طلبه من الله أن يتوفاه على الدين ويتوفاه على الإسلام قصة ما أروعها وما أجملها حري بنا أن نقصها على أبنائنا على أحبابنا على الناس جميعا ليعتبروا منها حقا كما قال الله عنها أحسن القصص حتى نلقاكم بإذن الله عز وجل في درس مقبل وحلقة مقبلة من قصص الأنبياء أقول هذا القول وأستغفر الله